الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقهم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين رب العالمين بيشفع ان يرث الله عليه والسلام وبيشفع سليمان بشكل يا محمد صلى الله عليه وسلم واي اي ما دار ما موسى عليه الصلاه والسلام كربو لك ان المسلم ودين لك وما المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك معجزات ذات يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول أجراء بعين مجد من موسى فرأكروا بآياتنا أنا معجزة كدو قالك معجزة مداونة به إلى فرعون ما فرأكر ببوكي بفرعوني كأكل كافرد مازنبو مجرمد مازنبو ظالمد مازنبو وملائه وملائه يعني مروفد مازنو وريس فيه فرعوني وجماعته من موسى عليه الصلاة والسلام بفرعونيو خاومی و مازنف و جی مبувراه کرد. خدا دل دلی پیامبریده توسط الله علیه و سلم. ود بیشتریام محمد صلی الله علیه و سلم. هک مشک تعب دار کنود استهزای تاب کنود طرانات تاب کنود. و بحثیتا کم محمد صلی الله علیه و سلم بنامالک مازنیا وقتی عمر و بکی جالکی فقیر نیا ناف جزیره عربی داشت و ما موساش فريكر بو موسى من فقير بو البنمالك فقير بو البنمالا رئيسان بو ما أويش فريكر بو ماسترين كافر كفير عمل بو يا محمد صلى الله عليه وسلم وقت واد بجنته همو بيغمبر وقت ربع ميلاد جريت نالد جري سرب بنمالك فا مالك بنمالو دس هلا هيا يده هي يانة نوات قوت العالمين الله أعلم حيث يجعل رسالته رب العالمين زاد كذا كي كتبه عنبر وكيف صفات به عنبر كي تدانه وكيف أهل بهن دليل به عنبر إذا خدّد لدليل به عنبر إذا بس الله عز وجل بهن ذا وخدّد لدليل به عنبر إذا تبس الله عليه وسلم كوقت قوم به عنبر يسال الله عز وجل استهزاء به عنبر كنترانا بيت كنإيمان بيننا رب العالمين قصموا سو فرعوني ودبيج وقبل وقصايا كما ترهمه قصة يهاتيه دوبارك راند قرآنه رب العالمين نفس سورته في دواوسيا تقلق سورته في قصة موسى عليه الصلاة والسلام تقلق فرعوني بما يابوته و هر جاركش اكتو سحكيه كي سورته هاتيه هر جاركش رخك في قصة و ايك الواء جيت في قصة و بيتشارك بما يابوته كم فايداني والدرين و بما بيت و دل دنیا بابو پیامبری سلام الله علیه و سلم چی بود دل پیامبری عاجز بودو چی بود مشکل کد ما کد پیامبری عاجز کبوو قبلا عامل جالب پیامبر خوشت می آسالله و سلام این لای دقت ساکه بیجید پیامبر پیشینو که داده دلیده تمام دو بیشتر عاجز نکه پیامبر پیشیتش یتات یتات نازیادان و واش قومت و چه قومت و مشکل قومت چه واش عينا أمد بودي النبي عليه الصلاة والسلام. بعند إيش بيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ روجك بيجيت بيجيت رب العالمين رحمة خبر من موسيد أباد بتر من هات أزيادان فصبره بس صبرها بو تحملها بو سر أزيتها بني إسرائيليا سر أزيتها فيرعوني قومي بو في بيه النبي عليه وسلم وبيه النبي الله عليه وسلم بينه و سبع حوتنا ببقى صناع العالمين بو جوتن بوتين و وقت بسرمنش و هاتينه مصيبات بوتين مشكله بوتين نحوشي بوتين عادي زي بوتين هم بوتين ارجو بلعب شكورايب و بحينتها بلعب شكو ستير برى عليه علي مصالح و سلام بلعب شير برى برى الله برى برى برى ناخوشیک بودهاد بو دل عاجزیک بودهاد بو خمد بودهاد بو قبل از این دار بو پیامبری صلّا و سلم داد لیو خوش بیه دو بچهک سبزایی بیه اگه بومش اولش دل سه کامیش چیه و ما دید نخوشی و عاجزی و خم بوم هاتن ام کی قصه پیامبر را دخیل نب علیه ام کی سیرا پیامبری بخیل نب صلّا و كربيه غنبس الله عليه وسلم بترمي هاتي ازي دان هرجتاكي هبي هكا فقيري بي سي هي وا اغرناتي هالكرم بنامونا صلى الله عليه وسلم نا بخاني وبخاني ديدي صلى الله عليه وسلم هكا مصيبتت مرنبن بتيكي تبي بكچكاچي بكچكااتي اش تي يكتشان مرين المازناتي ومازنچ بون چان مرين وبشابي مي مروف دلدانه ابي مروي ابو سلمان تو بیچی و نیا خالقی قصنا بودین و آقایت نبودین. آو وقت آو روزه پیامبری صلی الله علیه و سلم دست بکری و دعوکری و دین خدا بلافکری بری هنگی بر روزه که دقت عصا داق الامین. اما آو روزه دست بکری دقت وان عبادت خدا بتنبکن از ایمان خدا بتنبکن این عبادتی با خدا بتنبکم. هر وای روزه ساحر کذاب. ودتبه عمري صلى الله عليه وسلم مجنون اللي توديني ساحره درهينه هم اخفنا بكريت يو بيرس دوت ابي عمري صلى الله عليه وسلم ججن هم جاي كده الهاشتاغ يصير امروبي بيتك شيء صحه يا سيري ابي عمري الله عليه وسلم لتوهند بقى كاتشتك قالك ما اصلي سيري ابي عمري هذا الله عليه وسلم ودونافاب امروبي مروفتي ترى درتن سيرفر هيك حقي او امروف سيري برندش بود بو موسى ابو پیغمبر انس الله عليه وسلم قصا موسى الى فرعون قلت فقال موسى وقتي شو الاني فرعوني وقوم فرعوني فقال اني رسول رب العالمين قلت اسمع صدق يبوت خاتم اس تشيل انا خونا بجمتى اسنا بجمتى ورا دي من ورا اسنا بجمتى كرسي اخو ورا فرعون ازي مسر كرسيتها اس قصصت رب العالمين ما رب العالمين يبو من هذا اشتراكي وحية ويقول تيار بجفير عوني وقومي وملئي وأوجماعة الجلبي دا وهموا فاكساناء بالليرة. بعدها يقول إني رسول رب العالمين. أقصى صدر رب العالمين ما؟ نبي جبهات عادم من عادم من المبصرين. دسلاط من المبصرين. ملك من المبصرين. كل سيا من المبصرين. أزهاتي قاصر رب العالمين ما؟ أزهاتي اشتكي رب العالمين بچته يا از ابرای کریم هر وقت رب العالمینی گوییه چند صورت دید و مهاتیا دیگر کرد، گوییه هل که اینا انت زکه. مواقف ناتیای فرعون تو خوبان کشکی البقونه حنا البقشر که البق کفره البق کبریع و تلالی های البق دلیلیه همه پرده راشو یهات یگرتن شرک و کفر و خمازن کردن و زنمه وقتی آتیک توافق پردن و ایمان او اسلام او عبادت رب العالمین و تواضع کنن وید لیده هلک ایلا انتذکر وانی قبیل نکر فرعونی و که همه قد جاکه کبر وفي قول الله عليه الصلاة والسلام همو بيغمبره ديش اذا قال فقال اني رسول رب العالمين از پيغمبرم از قاصدم از احاتم قاصد رب العالمين او رب او خالق او, في عالمي أو مو رب في عالمه همه او از جه کريمو فرعون جه کريم وهمو کسر جه کريم از احاتم از قاصد او از ما رب العالمين يهو بوتيا قدر في مرف قد رفی پيغمبري بيگري چوك مادم رب العالمين ممروف وعندما وحيك بمروف الله لي ربي مروفينه وبيشت مروفي ربتي هد بيشت تيبي مروفي قاصده دان تسلسل أخوك وأو أخفني الله لي رب العالمي شاتيم كالدائك أمرو في ونفسه أمرو في رحمتره بمروفي تيبي ملوبي عمدي بيك. أو كسبرهنده يخساره ويخولي بسره وديه لاك جيد أو قدره أخفنا رب العالمي أو قدره قصده رب العالمين نبيه محمد الله عليه وسلم أو كسر قدر رساله وقيامه بيعبري نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هي لا يدخل بسر الدنيا وآخرته منو والله المثل على الدنيا إذا أكية البيت بدلاني منو بي وبرجع أز قصده فلان كسي ما إيه كي أخوش تبيه تبيه يوم منو وقت مازم بي يوم منو وقت بقدر بي میشه از قاصد فلانکسی مفلانکسی هف آخه نه بودی و هف نصحتیال تکیه دی به جیب ما. مادام تو توش سرسره من خواستن ناسی میش. باز توش سرسره منو سرچه بذم تاجت بید بیجا. و تاجت من های داکم. مادام تو لایی فلانکسی هست. اول مروی کی مرفت که کمروی خوش تبید. اول مروی کی چون ما ازنات як ده هاي ده صلاتا به دنياي ده سيلم رفض كته بمروف رب العالمين تي يقدر واحترام رب العالميني بن بقاصد رب العالمين بن كبي الله عليه وسلم ويه پیام لا ناد رب بما بمهاتي ولال ارحم الرحيمين بمهاتي فلما جاءهم بآياتنا وختم موسى عليه الصلاه والسلام تشوي فرعون وبقومه بمعجزه با ابداه يا خوف او معجزه هوي تومفيتي ودبو اعمال ابدا سي اخوفه وقت موسى عليه الصلاه والسلام ده سو كرب الناف باخله خده وينهو بدري بدسي روم بيد ورناي ليجيت هو كان معجزه ديش لا بسببو كان معجزه ديش فلما جاءهم موسى باياتنا عم موق معجزه وموسى تجي عليه الصلاه والسلام اذا هم منها يضحكون وخس عملت بذكرين قيت فرانة پید کردن، موسای کردن، او معجزه پید کردن. خب عالمیه دل دلی پیامبری دست مسیح الله و علیه و سلم، مجتبیان محمد صلی الله علیه و سلم، هی قومی تتراند تبکن و تبکنن، یو الموسایش کنی. فرعونی و جماعتی یو هو عاجز نکه. و بعسماش هی ایمان در آورده تو چی، دیدینی خدا و دی قرآنچی و دی سنتا پیامبری چیسال الله علیه و سلم وقتی این صحبتات کرد، این بخواد که نید بر دینات، این بخواد که نید منیا نویجات و هر چیکه تو چون که دی قرآنچی و دی سنتا پیامبری چیسال الله علیه و سلم خارج نگه، یه پیامبر خود کنید و طالبان و واتیناتی رن. و چرا ای کش نی نبوده هندی که avait beran beri va afnana u va tarana u va kanina bel gay illa ishtehnawi illa sabar nabi mahandesh nahugal marwi sabar nabi umr vi tahamnalu bu umr vi hal kasaki afnaka bu tamru vi maru vi kali maru vi gal ahastu jabawida ga maru de zi aw dinu بُو چونکی یک دلیر آخه نکه بیشترم، ایش در بیش می‌بینم، یک ودیش در بیشترم، ایش در بیش می‌بینم، یک ودیش در بیشترم، ایش در بیش می‌بینم. دیتیشی دروغ بیم، دیتیشی جیین بیم، دیتیشی حاشین بودی آد بیم، دیتیشکسرت کرد بیم، یه بیاره از ما و مختنیش بیم. چون این داشتن دبیش می‌وانیه. بس بوهند دادن نفس خور ازی که مدت طولت کووکه بیامبلی واژدانه صبر مهابی برهندش خودت خودت بیشتر بیامبلی سال الله علیه و سلم بیشترم فصل کما صبر و قل الاعزم من رسولی بیشتر بیامگو صبر مهابی هر وقتی صبر و بیامبلی پیشی بیامبلی سال الله علیه و سلم جلبی بیامبلیم همه صبر کسر و آخفنانه و اگر خاطبه مول جاهل نقال و سلاما معتبر و جاهل رب العالمین یکوتیوانه و جاهلن وقتی آخفنگ بود بیه ده آخفنگی بجنه ك سلامت من شجون احنا نذكره أخفناك وكنا نذكر أخفناك كم رف لي خلاص ببيته وخلية درباز كتول شر واخلاص كأبهنجي ريكطى غنبرة أو أمره أبا رابع أمين ما كذي وما نريهم من آيات يعني هاد شغل رابع أمين معجزة أبو بني إسرائيل أضربه أبو موسى عليه الصلاة والسلام وموساش عليه الصلاة والسلام أفهم معجزة إني شافر عوني دابك وقومي دعاء إيمانه بيننا نبارك بيننا إلا هي أكبر من أختها إلا أو أشكر تربو ديار تربو ما صربو الومعجزة بيشبه يعني هر معجزات المعجزات ديار تربو أشكرها تربو رب العالمين ما بس رب العالمين جالك معجزات دانية ده إيه كبو فريكت بس يعني معجزة كذا ب بموسى فريكت إيه كذا فريكت بس ده شبكان بس ده إيمانه بيننا خد رب العالمين شيا وقت معجزه ای که بو مسیح را کرد علیه سلامت و سهر دیار بو کاموسابی هم بر و فرعونی و قومی همه آب حن دقیقی امار رفاعمین ارحمون راحمینه و چه جرا عذاب ابو عبد الحوزی در الحليم ای کنونت را عالمینه یعنی چی الحليم یعنی عقوبین هدت عبد الحوزی مهلت هدتی معجزه کد ویا سیا چارا پنجا بو دا چه جرا رفاعمین چه عبد الحوح He said, that the贍 of the Geonym was a really good man and the obeys. He says, And the Lord worship him. He says, What do I say? He ув plais activities and liantageograms to betray Him why we trust Messiah Haha. He says, After all of them, it are a responsibility. After all of them, everything is diferença. He says, what happens? رب العالمين ان هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو رب العالمين سورة ديدوتي فأرسلنا عليهم الطوفان هو والقملة والضفادع هو آيات مفصلات رب العالمين رب امین فرایکر بو و او به هات نعداب دان بو دبزانم موسی عباده خدیع هک ایمانی نیم دهیلاک چه رب بس هات عذاب دان عذابك خفيف یا کم نهیلاک من رب امین نخند قاند بس طوفان و فيضانات بو نافودا زوکر د ایمان بینن و بشنی رب امین بجید فارسلنا عليهم الطوفان والجراده كلو جل ازور چنان نافودا والقملة السبينة راشكن هميشنا ناف برشيدة ومأخلكي أزيدة والضفادع بق ناف وادة زور كرم والدم خين ناف وادة ودبج أهو فواها مبوخين چي قف أهو فداس بيك دو بيكو دبخون بونا ببوخين أباها مورة بالعالمين بوبو فلاي كرم برشي أعفهم لعذاب داني لعلهم يرجعون نارب عميبوتية دا هلاغ بشد لعلهم يهلكونه لعلهم يرجعون من أفهم رب العالمين بجد ما ببريكرا بل كي توبيركا بل كي إيمانا بينا بل كي الكفر وشرك وكبر وظلماخو بين أخارك وراب العالمين همو غافي يك هالعذاب يومون في فرناكا عذابك يومون في هلاك بباد رب العالمين بومون في عولي عندك عذابا عندك نخوشا عندك مصيبة ديني لعلهم يرجعون دو فقر يا رابا درب الله جل وعلا تليد منوف كيشي جونحبو منوف سريجو منوف الرخا كرا شيطاني نفسه منوفي ما لدنيا يبروك سريبر شو بن رب ب تيد دعم بو بو ملوفي هاد ملوف فقير بو, رب بو, بو لعلهم يرجعون دمروف وجداری داره، دامروف تا و بیب کرد، دامروف با خود جالکه دی، بی تفسری اف مصیبت، اف نخوشی، اف خم و اف فقیل یا اف عاجزی، با خونه کرد نداش، و فتحنا عليهم ابواب و كل شيء، لدرکید حموم نعمت و مرفنا و بس دامروفش لب بی سرای أما وقت المصيبات بمربيتات أفرحم بمربيتات وقت نحوسيب مربيتات أفرحم رب العالمين ربي دابد لعلهم يرجعون يوم الفجر تفوت توبة وتك وتوبناك وإيماننا هي أفرب رب العالمين بك بفرعون أبو ما وأفحلم ما وأفنر ما رب العالمين قال كي هبو قال فرعونها بو وتجال قومي ذي وقالوا يا أيها السائحو بو موسى عليه الصلاة والسلام. بوت أي ساحر. واد بوت فرعوني وبنى وقت قومي فرعوني. هكى أيك لاريوا. قالك علم لاريها لاري بو. شو كي لاريوا؟ أبي الساحر بيد وقت قدر أيها الساحر. وما جرير رحمة الله خدها لبيت بيجيت. قبل بيجيت قدر برنا موسى عليه الصلاة والسلام. باهن ديبديه ايها الساحر يعني يا ايكا او كستل مهما عالمكري وتبسحر اخو ساحره مهما وكلاكرين هم دوراندين بحث موسى عليه والسلام لافسيكل بادبيتي ومبرمبري بيغمبر موسى عليه الصلاه والسلام نغوتي ودعوا لنا ربنا الرب العالمين ام بوريه بينيا بتاي ساحر اي موسى عليه الصلاه والسلام وهندك شبيج ومابو سيزا اي عليه ساحر يعني ترانا بكره ابو دا عليه الصلاه والسلام وتمام دعاء الرب ودخاز اخوكا بما عهد عندك او عهده داية تا وقلتا داية كربي عامد چه عهده للمسايده بو؟ عهده للمسايده بو هكا فرعونيو جماعته وقومه ايمان اينا ازدفاع عذاونا سراكم طوفان الجرات القمل الضفان دي عدم افد چو سرنامينا ربي عامد خوشيه داته وفاهم مصيبتانه سراكم برهن دواج بوتا موسى عليه صلاة والسلام بوتا اي ساحر بمدعان رب خبك وداخاز ربي خبك أو عهدى وعديدات كهكما إيمان إينا أو دفي عذاب سر مراكة قلت بلا سر مراكة إننا لمهتدون أمدي هين بهدات هين هك عذاب سر مراكة قلت آياته سورة العراف دار بجيت لإن كشفت عنا الرجزة لنؤمننا لك قلت هكا تأف عذاب سر مراكة ورب العالمين سر مراكة أمدي إيمان ابتعيني يعني إيمان ناين. بس قلت هكا راب كرتا وأخمصيبة وعذابون خوشة سمراقن هكذا إيمانين يرجوذ إننا لا مهتدون في المستقبل وتجعل بعض بهدياتهن ودي إيمان إنين هكذا عذابته سمراقرا رب العالمين برحم راقرا فلما كشفنا عنهم العذاب عذاب ما واخوشك إذا هم ينكثون أو عهدي. رب العالمين موسى عليه والسلام وديها تعذاب وعفنة خوشة مصيبة سالم رام الأنبي إيمانين إذا هم ينكثون يعني غدر كر وخيانت كر وعهد خوجبة جنات كر رب العالمين عهد خوجبة جيكر عذاب سال وراكر أما وعهد خوجبة جنات كر إيمان نائنا وأذا رب العالمين أذا طبيعته أغلب بشريش أغلب مرورها رب العالمين دي مصيبة ده أبويني نخوشة أبويني ده واجريته وتأوي بكر وده بيجي تيش كلا جرام روب بيجي تيش يا ربي هكذا أفعل مسر مراك أفنحوش يسر مرا وعده وبيت أسفلان جونا حينا كم أفسفلان خراب يناك مابا أسفلان جماعات ترك نكهم أس حموجا في القرآن بخين أما بيشتني جم أربعين راك أغلب جرا مروف أغلب المروفا نهمو أغلب المروفا في عهدي تشينن وأربعين كرب نوع كسببا مروف تفياء عبدك خراب نبي ورب العالميني عاب ده بس وقتين برتنغ اوف يا رب يا اخو بني اسيد مروم بي كي عباده رب العالمين بكت اما وقت يملو في سرايش ورب العالمين يعذابك بمر بينا ونخشكم مر بينا زانه او رحمه بمر بيت ده ذكر يا رب وتوبيكي اما مروم بسما تبي يقو اشيار بي بشتي رب العالمين افعذاب ونخشس مر براكر بفنامي جاراكادي بيسف سروا وبنحاوا سر خرابيا چونك توزا اقامه الحجه سر مر بي هات يكرا ف شدین گیا که می‌روف چو او خرابیا. هنگی می‌روی حاضره چو وقت عذاب تی د عذابه که کمی رو به هیلاگ خازر عالمی که مقارزه مسئول خاطی ماهو. چو عذابو منهلی رید کام سری عذاب به هیلاگ بچین و بی عذاب برم بیرم العالمینی الله و سلم علی خیر خلقی محمدی و علی و صحبی لله علی العالمین.